غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله. سبح اسم ربك الأعلى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 eh uh...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 فينا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما اعطيت واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت انك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت تباركت ربنا وتعاليت اللهم اقسم لنا من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 عيم على سرر متقابلين اخوانا على سرر متقابلين مع ابائنا وامهاتنا وازواجنا وذرياتنا واخواننا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا الله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 عذاب وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم فرِّج همَّ المهمومين من المسلمين ونفِّس كرب المكروبين واقضِ الدين عن المدينين واشفِ مرضانا ومرضى المسلمين اللهم أصلِح أحوال المسلمين في كل مكان برحمتك يا منان يا ذا الجلال والإكرار اللهم يا حي يا قيوم وفق إمامنا بتوفيقك وأيده بتأيدك وهيئ له البطانة الصالحة الطيبة المباركة التي تدله على الخير وتعينه عليه اللهم وفقه ونائبه لما فيه خير للعباد والبلاد اللهم وفق جميع أولاة أمور المسلمين لما تحيط وترضى. اللهم يا ذا الجلال والإكرام ننصر جنودنا المرابطين على حدود بلادنا اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم ونعوذ بعظمهم أن يُغْتَالُوا من تحتهم اللهم وفِّق رجال أمننا اللهم وفِّق رجال أمننا اللهم وزِّهم عنا خير الجزاء برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم